الذي خلقك ف س و ا ك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.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 وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم ئ ذ ل ل ل ه